لا تسمن هذه الدنيا أو تغني من جوع إن كانت دأبا تستهوينا نحو خضوع لأمور فانية لا لحقوق التشريع لا تسمن هذه الدنيا أو تغني من جوع إن كانت دعبا تستحوينا نحو خضوع لأمور فانية لحقوق التشريع فحقوق مهدورا هدرت دمها الناس فبدل الحق مهينا Bihawalharbiukas, és te hád a tamviren, eskadon, agyinazo, és bihan fasilharbi, tettaret, وتهادت تنظيرا أشكال أجناس وبأنفس الغربي تتردد أنفاس من نبع صاف خذها أفكارك وعقلها وصنع منها مجتك للسجاد رسالة بحقوقك شعالة من مهدك وللحدك مين نبع صاف خذها أفكارك واعقلها واصنع منها مجدك السجاد رسالة بحقوقك شعالة من مهدك وللحدك عاجل واقعك الآحل بالفكر المنساقي لتبلور فكرك وفقا لطرح العملاق بقناعة عقل واعن بجميع الأعراقي عاج واقعك الاهل بالفكر المنساق لتبلور فكرك وفقا للطرح العملاق بقناعة عقل واع بجميع الاعراق وتحد تاب الإسلام كل صنوف الإعلام لا تتأخر وزرا شتلة حس مقدار فلطرحك صدق لسان يخرس كل الأقلاع يتمخض في وعيين عنه شعار وقيام وتحدى بالإسلام كل صنوف الإعلام لا تتأخر وزراع شتلة حس مقدم فلطرحك صدق لسان يخرس كل الأقلام يتمخض في وعيين عنه شعار وقيام Szel, man gaz be islam, fi xiret iájám, fi hukm rassulilláh. Bux al adl wta, anqad am wshá, hakim aglak billáh. Szel, man gaz be islam, fi xiret في حكم رسول الله بخس العدل وضاعه أن قد عمّ وشاع حكم عقلك بالله هل ذاك مناف في الأقل الوقاة أن بيد الله تسلمي لقياد لو أن غريقا في بحر متمادي مد له حبل حل الحبل يعادي هل ذاك مناف للعقل الوقادي أن بيد الله تسلمي لقياد لو أن غريقا في بحر متمادي مد له حبل حل الحبل يعادي غرقا نحن بجهل غرقا بشتات وضحايا الأهواء وضباب الآتي فطروحات الأرض ملآ عثرات لا تفسير لديها لردان وحياتي Naknum vidja, nem zaribba, fixetet, és adóħajjal, awari, és adóba bil-għati. Fakturul, uħatul, a ruti, أم يعمل وفقا لخطوط مسنون هذا الحاسوب هل أبدع قانون أم يعمل وفقا لخطوط مسنون دشنه عاقل قد أحسن تدشين بعد أن استجد في العالم مكنون Feteszta, هذا ja, a-a, tilokulik, ujbihi, esmarra happen, fissu, hej, haulik. Liteja, a rubina, umpun, ujnafa, نظريا zón يغلي la amranna نظريا biħawana, يغلي la هل ذاك منافذ للعقد الوقادي أن بيد الله تسليمي لقياده لو أن غريقا في بحر متمادي مد له حبل هل الحبل يعادي غرقا نحن بجهل غرقا في لرداء وحياتي لا تفسير لديها لرداء وحياتي هذا الحاسوب هل أبدع قانونه أم يعمل وفقا بحطوط مسمون تشنه عاقل هل أحسن تدشينه بعد أن استجد في العالم مكنون أي هذا الحاسوب أبدع قانون أم يعمل وفقا بخطوط مسنون تشنه عاقل قد أحسن تدشين بعد أن استجده في العالم مكنون أفتاستحسن هفتا وبه أذمر حقا في السوحي فعل لتجاربنا عمق ونفاذ فعل لا أمر نظريا بهوانا يغلي حقوق لم تزد في ديننا متفولة لتجاربنا خير هي المقبولات لا تنازل عام بدائياتنا فهي عز لنا في صراعاتنا وهي سر لكل انتصاراتنا. رفضه في حقها التعتمد أمطرت فاطمون منهج الواعي ثم ذي زينب قبلت الداعية ما بدت سلعة بل بدت راعية أمطرت فاطم منهج الواعي تمذيز زينب قبلة الداعية ما بدت سلعة بل بدت راعية حقوق لم تزل في ديني نمت فولا لترعى كل إنسان بلا لادك وتبقى فكرة الخير هي المقبولة لا تنازل. فهي عيز لنا في صراعاتنا وهي سير لكل انتصاراتنا ويعطي ديننا للمرأة Balbádta rágja, fahel a. Sajnága, vagy aholnha hatott a népfejt és a tein, لا ولي الأمر لا لم يستهوي نفسها كبر لم يخالج روحها لا ولا إخلاد للهوى أبدا ما جرها أمر جرها أمر وأسست للرفض صرحه من دون أن ترى تقييد حرياتها في ضوء شرعها بلسمت الدين جرحه وصون نزفه ولم يؤخر ركبها إملأوا شرعها ثم كانت نعم أمي عرفت هات دنيا خرجت أجيال جسد القرآن على نعم أم عرفتها الدنيا خرجت أجيالا جسد القرآن ثورة شاملة ناضحة بالخير وعطاء يثري بمد الأزمان بمد الأزمان بمد فهل ترى نساء نابحة فلأو الناقة ترتقي علي أو أنها جادت بكلها لحفظ دينها دينها وصونها لعزها يقي لم تكن خارجة على ولي الأمر لا ولم يستهوي نفسها كبر لم يخالج روحه سه ولا إخلاد للهوى ابدا ما جرها أمر جر Nahnu bis sajadi 'ishna Nahnu